السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين للخلاء يعني لدخوله اداب يتوسع فيها بعض العلماء ويختار شبابهم والمراد يدخل المحل لقضاء الحاجر سواء كان في البيوت وتسمى المراحيض والكنف أو في الصهراء التي هي أماكن الجلوس للتخلي فأولا يستحب أن يقدم اليد اليسرى الرجل أن يبدأ برجله اليسرى فيه واذا خرج بدا باليمنى لان اليسرى تقدم لما هو مستقذر او لما هو مفضول واليمنى تقدم للفاضل كالمسجد والبيت ونحو ذلك وكذلك لبس الخبث او النحل ورد فيه الامر بتقديم اليد الرجل اليمنى إذا انتهى لأحدكم ليبدأ بيمينه وإذا خلع ليبدأ بالسماله إذ إلي تكون اليمنى أولهما تنعله وآخرهما أو تقلع وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وأوراة بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة هذا الدعاء يقوله قبيل دخوله أي عند قبل بالباب أو نحوه فيقول بسم الله ثم يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث في رواية من الخبوث والخبائث وزاد بعضهما من الرجس النجس الشيطان الرجيم كما ذكره صاحب العمدة ابن كدامة التسمية سمعنا أنها الستر عن الجن سترنا بين ال الجن وعورة بني آدم أذكر الله أو ذكر اسم الله وفي حديث آخر إن هذه الحشوش محتضرة يعني تهضر الشياطين والجن الجنة ونحو ذلك أي لا بد من توقيها توقيها وفي حديث آخر أن اشياء تلعب بمقاعد بني آدم افضل وتأكد أن ان يكون الدخول افضل والخبائث اجل ان يكون لدينا افضل من اجل الشياطين يكون يعني من الجن من وقرانا بعضهم الخبز اي الخبز الذي هو الشر والقبائل الذين هم الاشرار وكذلك الزياده ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم تاكيدا في طرد الشيطان انه رجس وانه نجس وانه الشيطان الرجيم يتأكد أن يسمي عند الدخول ويدعو بها للدعاء وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك حسنه الترمذي وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من القلاء يقول الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه. هكذا يقدم رجله اليوم عند الخروج لتقديمها إلي, إلى الأماكن الطيبة فيبدأ بتقديمها بالخروج ويدعو بهذا الضبع غفر أي أسألك غفرانك مفعول إلى فعل مكدر مناسبة ذكر المظهرة أنه لما دخل كان يشعر بثقل هذا الأذى الثقل البول والغائق فإذا خرج وقد أحس بالخفه تذكر ثقل الذنوب فسأل المغيرة آتى وكيل إنه لما أنعم الله عليه بهذا الغذاء ثم سهل إذا خروجه شائرا بأن هذه نعمة عظيمة يعجز عن أداء حقها فلأجل ذلك يشكر الله ويسأله المغفرة أسألك أغفرانك ولهذا يقول هذا الدعاء الحمد لله الذي أذب عني الأذى وعافاني. أغفراني هكذا الأذى الذي هو هذا الغائط نهوه إذا احتبس بالإنسان لقتله الله تعالى سهل خروجه في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم قال او يقول الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا وفي اثر ان علي انه كان اذا خرج يمسح بطنه ويقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه ويأتي من ابنات من أذير أدعيه وأهمها وأصحها السؤال المغفرة البقية يظهر انها موقوفة أو في أساندها مقال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما ومهب الريح لئلا ترد البول عليه والكلام نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه رواه مسلم الشمس والقمر أكيل إنهما من آيات الله من آيات الليل والنهار والشمس والقمر ولان النور الذي فيهما من نور الله فكره استقبال واستدبار النيرين الشمس والقمر هكذا فرح الفقهاء بذلك ولكن كان بعض العلماء لم يروا هناك دليلا يقابل هذا التعليل وأنهم عجادوا ذلك وصرها بذلك صاحب سبول السلام واستدل بحديث أبي أيوب وهي قوله لا تشارك أو غذب مع أن غالبا الشمس والقمر تكون المشرك في المغرب ولم يأمر بتهاشيهما فلأجل ذلك لم يصر بكراهة إما كثير ولكن نظرا إلى أن الإنسان في مثل هذه الملاد إذا استقبل الشمس أو الكمر يستقبل الكبلة أو يستدبرها يتحاشى ذلك ويتحاشى ايضا في غير ذلك كذلك ايضا يكره ان يتكلم وهو على حاجته او يسلم او يرد السلام وذلك لانه على حاله مستقبره فلا يتكلم وهو في على مقعده صيانه للسلام ولو كلاما عاديا الا الضرورة فإذا احتاج إلى أن يكلم أجاب بكلمة نعم أو لا يختصر حتى لا يتكلمه على هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام على ذلك الذي سلم عليه وأن أمره, أمره برد السلام صريح وكذلك أيضا الم يسلم حتى قام وتأمن ورد عليه السلام كل ذلك أيضا كان يستقبل أي مهب الريح إذا كانت الريح هي مثلا التي تأتي من الشرق تسمى الصبا ولا يتقبل مهب الريح الذي وصبه والتي يتأتي من الغرب يتسمى الدبور ولا يتقبل مهب الريح من الشرق أو الغرب ولا من الشمال أو الجنوب ذكروا أن السبب في ذلك أن الريح قد ترد عليه البول فإذا رجع بقوة الريح فقد يتنجس غدنا وبعض ثيابه اذا كان هناك ريح فانه يستدبرها والبول في الاناء بلا حاجه نص عليه فان كانت لم يكره لحديث اميمه بنت رقيه رواه ابو داود وشق لانه مساكن الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود ورؤيا أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا ونار لأنه يورث السقم وذكر في الرعايه ورماد قال هي أماشن إلا يجوز أو يكره البول فيها الكده قد ينتفع به فاذا قيل ان هذا الكدح قد بال فيه فلانا او يقول فيه ولو انه غسل فإن النفس تنفر منه فلا يجوز الا لحاجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث اميمه بنت ركيقه انه بال فيه ذلك كان في مرض أو تعب أو كان مرهكا أو نحو ذلك فتعجع إلى أن يبول فيه وأمرها بأن يتهريك كذلك البول في وهو الذي تسكنه الحشرات الجحر التي تحت في رؤيا الحشرات مثلا كالكومفوسة أو الجعل أو بعض الحشرات كالأكارب ينهوها لا يجوز أن يقول في هذا الجحر وسبب ذلك أنها قد تخرج عليه هذه قد يخرج عليه دابة يعني كحية مثلا او عقرب او نحو ذلك فتقطع عليه بوله او يفزع من خروجها كذلك ما ذكر من انها مساكن الجنه وفي هذا الحديث وهذه القصه سعد بن عباده من مشاهير الصحابه ذكروا انه بل في جحر ولما أكمل بوله استلقى ميتا ولم يعرفوا يعرفوا سببا إلا أنهم سمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورمعناه بسهم فلم نخطئ فؤادة فأفاد بأنه مات بهذا السبب يتجنب الذي يتبول يتجنب هذه الأماكن وما أشبهها لأجل هذه الأسباب كذلك عظى إلا يقوله النار إذا كانت تتكد لا يقول أبوله هي عبثة طبي أو ما أشبه ذلك ولعل السبب ايضا أنه قد يتطير عليه شرر أو نحو جالك كذلك أيضا الرماد الرماد قد يكون أيضا مساكن الجن وذلك لرقته قد يسكنون فيه إذن ما يعمد لهذه الأشياء لاجل محذوراتها ولا يكره البول قائما لقول حذيفه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباقة قوم فبال قائما رواه الجماعة وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التاديب لا على التحريم قال ابن مسعود إن من الجفاء ان تبول وأنت قائم الأصل البول جالسا وهو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم وذكروا عن عائشة قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقه ما كان يقول إلا جالسا هذا هو الأصل المتبع وهو الذي إلا تقتضيه الهالة والمروءة البول قائما من الجفاء ولذلك كان هو المعتاد أنه صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة ما كانوا يقولون قياما جاءنا هذا الحديث عن حديثة حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوما فبال قائما السباطة ملك الكناسة ومعلوم ايضا أنها تكون مرتبعة عن مستوى الأرض وأنها تكون مفلطهة يذل عنها البول فقيل ان سبب قوله واجع كان بمعبره كما في هذا الحديث ان المعبر هو باطن الركبه لا يقدر على ان يجلس بالا لذلك اي لجرح او نحوه وقيل إنه اخاف اذا جلس واستقبل تلك السباطه ان ينصب عليه البول يذل لانها مرتفعه وكيل انه خاف لو استقبل لو جلس واستقبل الطريق استقبل الناس واستقبل الطريق فلم يجد بدا من ان يبول قائما و ذكروا اعذابا ذكر بابها ابن حجة ابن, ابن قيم في زاد المعاد وإن كان فيها شيئا من ادم الدليل لكن الأصل البول وهو جالس فان الثرة إلى ذلك لعذرها لا مانئ ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله مكتفق عليه ويكفي إرثاء ديلة لقول مروان الأصطر أناق ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان في بيتك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس به أما إذا كان بينك وبين القبلة, وبين القبلة شيء يسترك فلا به رواه أبو داود وأن يقول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل رواه أبو داود وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس, ينجس ما سقط منها وبين قبور المسلمين لحديث عقبه بن عامر مرفوعا وفيه ولا ابالي أو أوسط القبور قضيت حاجتي أو أوسط القبور قديت حاجة أو وضت السوق رواه ابن ماجه وأن يلبس فوق فوق قدر حاجته قالت الكافي وشكره لطاله أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يد الكبد ويتولد منه الباسور انتهى وهو كشف للأورث بلا حاجة وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم هكذا صرح رحمه الله بتحريم استقبال القبله واستدبارها عند قضاء الحاجه ببول او غائط ودليلهم الأحاديث الكثيرة ومنها هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائر ولا تستدبرها ثم يقول أبو أيوب فقدمنا الشاه فأجدنا مراحيظة قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل ومنها الحديث سلمان لما قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبله ببول ولا غائط وان التنجيء باليمين وان التنجيء باقل من ثلاثه احجار الحديث الذي رواه مسلم وغيرهما من الاحاديث فان النهي الصريح والحكمه فهي ذلك ان القبله اشرف الجهاد فهي قبله المصلين الذين يستقبلونها في هذه العباده فنهي عن ان يستقبلها كاشفا لفرجه وكذلك ايضا أن يستدبرها في حالة التخلي فلا يجعلها خلفه ولا يجعلها أمامه عند حالة التخلي هكذا من لها لكن اشترطوا أن لا يكون هناك حائل بينه وبين القبله الا يكون هناك حائل واستدلوا على جواز استقبالها واستدبارها مع الحواجز والحوائل بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين ايضا قال وكيت على بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام ومستدبر الكعبة فهكذا أجعل هذا مخصصا لعموم حديث أبي أيوب وغيره أنه, على أنه عام ولكن جاء ما يخصصه وذهب بابر إلى أنه لا يجوز ورده ذلك شيخ الاسلام من تيميه أنه لا يجوز في الصهراء ولا في البنيان وقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوص فيقدم القول على الفعل كذلك أيضا لا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون لحاجة ونحو ذلك وأيضا فإنه هي الاستجبار دون الاستقبال وخالك أولو أصرح من الفعل ثم إن أبا أيهم فاهيم العظوم فإنه يذكر أنهم لما قدموا الشام وسكنوا في تلك البيوت كان فيها مقاعد في طبيعة التي يجلس بها أن يستقبل قبلها أو أن يستدمرها ففاهيموا هو من معه أن ذلك لا يجوز فكان إذا دخلوا ذلك المكان ينحرف يمنة أو يسرى حتى لا يستقبلوا كبلته ولو كانت في داخل البيوت فدل ذلك لأنهم فاهموا العموم وأنه ليس هناك ما يفصصه وهناك أيضا حدي إذا اكثرناكما في الدرس الماضي حديثنا عائشة أن أناساً كانوا يستمشرون أو يتعونا أن يستقبلوا بفروجهم القبله فقال صلى الله عليه وسلم وقد فعلوا احول مقادتي إلى القبله ولكن هذا ليس فيه انه ذلك ضائف ولعله بحالة الجلوس وحديثا عن جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال الكبلة في الغائط الغائف ورأيته قبل أي موتى بسانات استقبلها يستقبلها يقول لعل ذلك أعلى سبب من الأسباب ثم ذكر أنه يكفي إرخاء ذيله يعني إذا تدبرها يكفي أن يرخي ثوبه حتى لا يكون جبره مستقبلا ظاهرا على الكهبة أغل البيت الحرام الزائل هو طرف التوب الذي يكون من الخلف نريد الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يسئل ما يصنع النساء في ذيولهن فكان يرخين شبرا ما في هذا حديث مروان الأصغر يقول أنا خبنا مربعي له مستقبل القبلة لما جلس يقول إليه فقلت أبا عبد الرحمن ليس قد ما هذا قال برعن من وهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبينك التي شيئاً يشترك بالأباس أرواه أبو داود وهو حديثاً حسن سكت عليه أبو داود والمنهري ولكن مع ذلك هو اجتهاد من ابن عمر ولهل ما اعتمد على حديثه الذي بيانه صلى الله عليه وسلم استقبل الشامر المجال سيطلب على ربيدتهم فلذلك جعل ابن عمر بينه وبين الكبلة بعيدة أناخ هذا البعيد واستأكبر الكبلة وجلسه في حاجته فهذا من الاجتهاد يتكلم أيضا على الاماكن التي هي عن التبول والتغوط فيها. ذكروا أنه لا يبرون التغوب عبر الطريق بطريق المسوك وظل نافع ومورد ماء أن وجاء بذلك هذه المعاد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعين الثلاث البرأس الموارد من طالعة الطريق يغفل رواه أبو داود وأصح من الحديث الذي عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا لاعينيهم كان يا رسول الله من لاعيني قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم التخلي هو التغوط وما اشبهه والطريق المسلوك والذي يسرق ويسر معه الناس يمشون عادة على ارجلهم وقد يمشون على روعه على مركبتين قديمه الابل والحمر والخيل وما اشبهها وذلك لأنه إذا تخلى في هذا الطريق فإنه يعرض الناس لأن يتحرجوا ولأن ينظروا مواضع أقدامهم وقد يغفل أحدهم فيخوب في ذلك تلك النجاسة بقدمه أو بنعليه ولا يتفكر ذلك ولا يت... يتذكر فيؤدي ذلك إلى انتشار النجاسة يغطي أبنعليه وإنها تنتشر وكل من سار غالبا فإنه على موضع أقدامه وذلك من الأذى كذلك الظل النافع الذي يستظلون به ظل شجرة أو ظل جدار يجلسون فيه في عبت الحدي يستظلون به وأنحق به بعضهم المسمس إذا البلاد باردة إذا طلعت الشمس فإننا يجلسون في الشمس إلي يستدفوا بالشمس وإذا كان هناك مشمس يجلسون في إلي يستدفوا في أول النهار كان ذلك له هذا الحكم نكسر ذلك الموارد الموارد هي التي يردها الناس بدوابهم إما أبعض ينتزعون منها الماء يجتجبونه لسك دوابهم وإما أنهار كأنهار التي في بعض البلاد التي تنبع من الأرض فإنهم يردونها بدوابهم لسكها او يجدونهم باوانيه مكر بهم واذا كان بهذا هذا الخلاق يتاذى بذلك فلا يجوز حول الابار ولا حول الانهار ولا حول المستنقعات التي تريدها الدواب والشرب منها في هذا الحديث يقول اتقوا الملاعين الثلاثة لماذا سميت قال بابهم انهم يستحقون اللائن وذلك لانهم تجرؤوا على العلال اذا فكانوا يستحقون ذلك استهكاكا شرعيا ولكن الصحيح أنه لا يجوز إلا عن الأفراد فلا يقال عليك لعنه الله لأنك فعلت هذا لانك لأنك تغوضت في الطريق مثلا ولا يقال هذا ملعون او أو نحو ذلك وقيل إن هذا الناس بطبعهم يلعنون من اذاه ولكن هذا لا يبيح لعن الافراد ولعن المعين انما يبطل اتقوا الملاعن الثلاثه اتقوا اللاعنين يعني الذين يسببون اللعن كذلك ايضا يقول وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لا يجوز أن يقول لا تحتها ولا يتغوط شجرة النخل لأن ثمر أو الثمر الرطب مقصود وهو من الأطئمة الأساسية فذلك بقية الشجرة التي لها تمر كالعنب والتفاح والموز والخوخ والعنب وما أشبهها العادة أن الناس يقصدونها لاجل أن يقتطه على هذا الثمر فقد يتساقط له الثمر على تلك النجاسة ما يرسدها وقد يتعذون أهل إذا جاءوا ليقتطفوا أو ليختلفوا يقصدون يتمرها أو يتعذون كذلك يقول بين كبور المسلمين يعني لا يوجد أن يتغوط بين المسلمين بين الكبور به هذا الحديث عن عقبة ابن عامر وفيه ولا أبانئي أوسط الكبوري قضيت حاجة في أوسط السوق من هكذا أورا بن ماجا معلوم أن الإنسان يستحق أن يكشف أوراة أو السوق التي بيأى مجتمع الناس إذا عهب نجائي مضايح وبائع مستريح يجتمعون فيها يستحيي الاكل أن يكشف عوره او ان يجلس يتبول او يتغور فكذلك وسط القبور قبور المسلمين ولو أنهم لا يحسون به ولو لم يكن عنده احد احتراما لقبور المسلمين كذلك يكره أن يلبس فوق حاجته أكثر من القدر المحتاج المعتاد. إذا انت أعمل التبول استنجى المكان اذا إذا انت أعمل التغوط وكذلك استنجى واستجمر وقام ولا يضطي إلى اللغة يقول صاحب الكافي وتكرر الإطالة أكثر من الحاجة أن يلبس بها حاجة إي طويلة وعلل بأن ذلك يدمر الكابل ويتولد منه باسور المرض الذي يكون في الدور وهذا وإن لم يكن محسوسا لكنه كان يكون سببا ثم إنه في هذه الحال كاشف لأورثه أبلا حاجة وجالس هو كهذا الكذاب أبلا حاجة وكشف الأورث منهي عنه مطلقا إذن الله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم يعني أوراتكم أي يستأثرون به أوراقكم فلا تتعروا وفي هذا الحديث إياكم التعري فان ما لا يفارقكم إلا عند عند الغائط وحين يفر الرجل إلى أهله فاستحيوهن وأكلموهن يعني الم الملائكة إيه لا شك أن الملائكه هم الحفظة الذين يكرام الله تعالى بيقول وإن عليكم إلا حافظين كراما كاتبي وفي قوله تعالى لهم معقباته من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وفي قوله تعالى ما يبهب من قول إلا رديه رقيب عتيد. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار فهؤلاء الملائكه الذين يراقبون ويحفظون الانسان علي ان يحترمهم فليجد ذلك لا يتعرى الا بقدر الحاجه قد يتعرى يحتاج إلا الى الاغتسال ولكن بقدر الحاجه وهكذا ايضا يتشبع عورته عند التخلي ولكن بقدر الحاجه ذكر ان الملائكه يفارقونكم عند التخلي عند الغائط ويفارقون الرجل اذا ارضى الى أهل اهله والا فانهم مراكبون ومحافظون على الانسان بقيه حياته يسن بعود الرطب لا يتفتت ولا يجرح الفم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك قاله في الكافي وهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرباة للرب رواه أحمد قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافة ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود إلا بعد الزوال بالصائم فيكره لحديث علي مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي ولأنه يزيل خليفة مصائم وخليفة مصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحد إزالته كدم الشهداء ويصن له قبله بعود يابس ويباح برطب لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتثوك وهو صائم حسنه الترمذي ولم يصب السنة ولم من الساكا بغير عود وقيل بلا بقدر ما يحصل من الإنقاء قال في الشرح وهو الصحيح لحديث انس, مرفوع لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع رواه البيهقي قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا اسناد لا ارى به باسا جعلوا الاسواك بابا مستقلا وذلك لاسديته ورد فيه ما يدل على فضله وما يدل على مضاعفه العمل الذي يستعمل فيها فسواك في هو دلك الاسنان واللسان واللثه بهذا العود الذي له راس رقيق يزيل الوسخ والاذى الذي يكون في الفم وينظف الفم فيسن أبي أودن رقم أي رأسه لين سواء كان من الأراك أو من غيره لا يتفتت فإن هناك الأعواب السمر والأسل ونحوها إذا لين رأسه أبي إنه يتفتت, يتفتت ويتكسر ولا يجرح الهم هناك أعواد يجرح الهم وتخرج الدم وأكثر ما كان يستعمل استواك من الأراك كما بهذا الحديث في الحديث أن ابن مسعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد شجرة الأراك ويصطع منها أعواد سواك يدل ذلك على أنه هو الأفضل أن سواك بعود الأراك هو الأفضل وعجاز أغباضهم بعود الزيتون فإن رأسه عضيلي أعواد الزيتون المعروف يلين ويشتاق به واعجازه بعضهم باراجين النخل العرجون هو العود الذي فيه الشماريخ شماريخ النخل يسمى عرجون في قوليه على حتى سعادك العرجون فيخطعون منه أفرقة من العرجود وإلينونها ويصلح أن يكون سواكا ولكن الأكثر المرتاد هو عود الأراك يقول السواك أثنون المطلقة أي ذي كل الحالات مسنون ومرغب فيه وجاء في هذا الحديث السواك مطهره للفم مرضاه للرب رواه احمد في هذا حديث يحث على استعمال السواك وما فيه من الفضل مطهره يطهر الفم وذلك لان الفم يتحلل فيه الريس ويكون فيه ايضا بقايا الاكل الذي يلبث بعضه بين الاسنان ويحدث بذلك تغير في الفم فالسواك يطهره وفيه هذه الصله الثانيه للرب هذه خصله رفيعة أنه يسبب رضا الله تعالى عن العبد الذي يداومه عليه يقول صاحب الشرح الكبير لا نعلم خلافه باستحبابه لا نعلم باستحبابه خلافه ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسهق وربن رهوه وداود الظاهري كأنهما لما رأيا الأدلة الواضحة الكثيرة يقال بوجوبه ولكن الصحيح أنه لا يصل إلى الوجوب يقول مسنون مطلقه إلا بعد الزوال للصائم فيكره هكذا فتابع الفقهاء على أنه يكره بعد الزوال للصائم هاي؟ بعد دخول وقت الظفر ورأوا في ذلك حديثا إذا قمتم تستأكوا بالغداة ولا تستأكوا بالعشي أخرج رضيتي عن علي ولكنه ضعيف ولذلك ما أخرج جاب السته الستة ذلك على أنه ليس بمشهور إذ يكون دليلا يقول فهذا الدليل الذي سدى اللغبة يقول ولأنه يزيل أخلوها من الصائم وهو الحديث ولخلوها من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هكذا أضع اللغبة وقالوا إنه إذا كان هذا الريح الذي ألف من الصائم طيبة عند الله، ولا يزيلها بل يبقيها. وعللوا بأنه عذر عبادة المستفاد، الخلوه عذر عبادة طيبة، فلم تستحب إذانته، وقصوه على دم الشهيد، أن الشهيد لا يغسل بل يفنو دمها، ولهذا. آخرون إلى أنه يستحب أول النهار يعافره للصائم ولغيره ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أصرح بأنه يستحب مطلقا ورجح ذلك ابن القيم كما في زاد المعاد حتى أنه ذكره في الطب لما تكلم على الطب ذكر السواك من جملة الأدوية وذكر أنه يستحب مطلقا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده وذلك لإطلاق الأحاديث ولأمومها فيدل على أنه لا موجب كراهته إذا كان هذير البياق هذا ضعيفا فما بقي شيئا يتشبث به بكراهته بعد الزوال وأما خلوه من صائم فليس هو من الفن ولا يذهبه السواك ولكنه من خلو الماعدة إذا خليت الماعدة بسبب طول الصيام وطول النهار فإنه يتصاعد من معدة رواعه مكتكرات ممشان من الناس وليس السواك يذهبها بل الأصل أنها من آذار خلو الماعدة وليس, هو وليس الخلوف اثر العباده في الهم وإنما اثر العبادة الخلوف الذي يكون في الجو هكذا ثم يسن له يسن للصائم قبله يعني قبل الزوال بعود يابس ويقاه براطم ويستدل بهذه الأمر ابن عبيئة رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أرسيت سبك وصائم فهذا السنة وكثر مليئ الآن الحديث حجة لمن قال انه يستاك بعد الزوال وذلك لان الاصل أن استهباب السواك يكون وقت الصلاة عند القيام للصلاة كما يأتي إن شاء الله ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاكل عند الصلاة على ماذا ترى عامر هذا فيستاكل لصلاه الظهر وهي بعد الزوال ويشتاق لصلاه العصر وهي بعد الزوال على ما نكله عامر هذا رضي الله عنه فدل على انه يباح الاشتواك بان يستحب بعد زوالك قبله للصائم ولغيره ثم يقول ولم يصل السنه من السؤال بغير عود يعني الأصل ان السؤال بهذا العود ولكن الصحيح انه اذا حصل ما ينظف الاسنان فانه يحصل به المقصود الكثير الان يستعملون ما يسمى بالفرشة هو بالمعجون وذلك لأنه ينظف الأسنان ويزيل ما بها من الوسخ ويسبب ايضا عدم تآكلها فإن الأسنان قد تتآكل بعد كثرة آكل السمر نهوه الذي يبقى منه بقايا فإذا استعملت هذه الفرشات كالسواك فإنها تزيل ذلك الأثر وهو شيئا يعني هذه الفرشة ونحوها ما ذكره متقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى على استعمال السواك واستعماله فيه فوائد أتهيرة وقد كتب فيه مؤلفات وذكر أن اهل الكتاب أخرج فيه رسالة كشهادة كمؤهل لماجستير أو نهوة رسالة كبيرة عنوانها السواك خلف المجهر يعني أنه صغير عندكم ولكن سوف يكبر يكبر المجهر ماشخان صغيرا. وكتب فيه أي لبعض رسائل تدل على كهرة فوائده. فالأجل ذلك يكون هو الأصل أن الأصل في تنظيف الفم بهذا العود الذي هو من عود الأراث وما يكون مقاما وأنه ينظف الفم وفيه منافع كثيرة وهناك أقصيدة أوردها اوردها المنكور في كتاب له يعرف بمجموع المنكور ونكلها ايضا الشيخ عبد الله بارتين في تعليقه على, على شرح الذات على بعض المربع ذكر فيها بعض الاحكام التي تتعلق بالسواك ثم ذكر فيها شيء من فوائد الشواك يقول فوائد الشواك يا إخواني بها تزور صفرة الأسنان يعني هذا من جملة فوائده. ثم ذكر بعض الآداب ذكر الخلاف يقول اطلبه باليمنى أو اليساري فعندنا فيه الخلاف جاهري وفوقه ثلاثة قد حرروا و تحته الابهام ثم القنصر القصيده رجزيه تجدنا في حاشيه العنقري في حاشيه البرتين على الروضه المربع وأصلها ايضا الفرن بمجموعة المنكور ثم فوائده كثيرة وكذلك ادابه كما بهذه الانظمام الرجزيه وكذلك الاحكام التي تتعلق به ومتى يكره ومتى يستحب فكل ذلك دليل على ان الشرع اهتم بما يصلح المسلمين بما يصلح أن يتفلح عليه حالتهم ولهذا قال الشارح وقيله بلع يعني يجب أن يستأكد غير عود فإن هذه الفرشة ليست عودة إنما يجعله أن إلى هذا المعجون ثم تدلك بها الأسنان إذا كنا بلى بتر ما يحصل من الإنكا ما يحصل لك إنكا الذي هو تنظيف فدتنا يقول الشارع يقول في الشارع شهر كبير ورث صحيح ورث عبيه هذه أنس مرفوع يجيء من السواك الأصابع إذا كان أبو مشايخنا إلى قامع الصلاة. وليس معه سواك يدرك اسنانه باصبعه اذا كان الإصبع خشنا أو بخرقه يقول الناظم باصبع هل يحصل المراد أو خرقه ان عدم الاعواد يعني انه قد يحصل وذلك لان فيها تنظيف تنظيف للهم يصل بها شيئا من المرأة إذا عوده ملعوب ولم يجد إلا أيضا الطرف إصبعا أربي الطرفي إمامة ونحو ذلك فإذا وجد العود فإنه هو الأصل